سَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا اِنَّ الْبَلاغَ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّ تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وإنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل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 تخذ من دونه آله إن يردني الرحمن بضر لا, تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين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 فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا إلا كانوا به يستهزئون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 رحمة منا ومتاعا إلى حيث وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية لا ربهم إلا إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم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 على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 أثيرة، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْطِلونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ